وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 إنا أنزلناه في ليلة القدر <سؤال> وما أدراك ما ليلة القدر <سؤال> إنا أنزلناه في ليلة القدر <سؤال> وما أدراك ما ليلة القدر <سؤال> إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ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 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ <سؤال> وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ <سؤال> إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّا فِي لَيْلَةِ وما أدراك ما ليلة القدر إن آذلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إن آذلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن أزل فِي في ليلة القدر. وما مَا ما ليلة القدر؟ إن فِي في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنا أنزل فِي في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزل ما في ليلة القدر وما أدراك ما القدر إنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن أزل فِي في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن أزل في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟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 وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن أزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن أزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إنا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إنا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ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 إنا أنزل فِي <تصفيق> في <تصفيق> ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر إنا أنزل ما في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر إنا في ليلة القدر